سورة الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا عجسري هل في ذلك قسم الذي حجر سورة والفجر سيسم ربين دحنين يتشر ذي حنا قل لغا حق الفجر سوى قول اللعيه ما يعشر سشفاء أدي الدلوثير السيد ما يبدو ثفرين أكذل من وحذق ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم العماد التي لم يخلق مثلها في بلاد وثمود الذين جابوا استخرب الواد وفرعون ذي الوتاد الذين طعوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرساد ما تزريض أمشي يخذم ذا ذي كرقو مني نعاد ذا إيرام تفنثولي أصروح ذاكيني نتثو حدث همولا أولاد فامود دين الجران إشرفا ذا غزراوان النفرعون بثوسا وذاك يطغان ذا مولا ذاك ستكترن نخسرا يثمر في اللسن ذفيش أشحري لندر محنا أثنب به عسد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا ألعب ميزا رفيث ذفيش يثمر يزد ذي الخريس إسيني زياني ما يليزر في فيبواش ذا الرزق يسنصاش أشينا القدر والسعي كلا بلا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المشكين وتأكلون الطراث أكنا لما وتحبون المال حبا جمع هذا أقول جير ورتح ذرم سجم مغفون راز أن نتسمذ تلك ضرق ملا أتحمل المشنطاس كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له ذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي إرقع مرثزة كل شيء يغسقره ووش يسد حقيقا المله كثرن الشنف سته داوين الشن العرضه ديمشي ذا شف ينفعهم ومكفيه هاد الشي اللي كنخدمه اشلاغسك لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي أسندهي لذي العتاذ أولاش العتاذ منا سلقذ أذي سوقي جاذ أولاش القذ منا أسعذي أسيني ربي كما صاروح في تهنان أيغ غلد الفهيم شرفي وشي ميرضه في اللعب احشم يا زعبه دينو اشش مضغ